ألا <تصفيق> إن الحمد لله يحمد وأستعينه وأستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمارنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ها هو نلتقي معكم ومع حلقة جديدة من التربية الربانية التي أسأل من الله عز وجل أن تكون ربانية في عطائها في إنتاجها في استثمارها في ثمرتها فيما نريد ربانيين يعني كلمة ربانيين دي محتاجة وقفات ثم وقفات ثم وقفات بل إنها تحتاج منا إذا قدر من المجهود الكبير وأنا لا أمل فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين لا أمل أن أقول الكلمات ثم أعيدها ثم أعيدها ثم أعيدها ليس هذا غضع فيكم ولكن فذكر فإن الذكرة تنفع المؤمن حقيقة في خضم الحياة اللي احنا عايشينها في الصراع الطويل في نزول الناس لعمل في الظروف المطمونين بيها تبقى التربية والتوجيه والكلام والحوار وعملية تعديل السلوك وعملية الإصلاح وعملية توضيب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الهدف الواحد اللي موجود أساس في عملية الحياة ككل قلت لكم إحنا بالربي جيل المفترض إنه هو جيل مستقبل المفترض ما هيعمل حاجة يعني إحنا نأمل من الله تبارك وتعالى إن الجيل الموجود يا رب يعمل حاجة في المستقبل ويصدح حاله ويبقى فيه اختلاف عن الجيل اللي إحنا عايشين فيه لإن إحنا كجيل عجزنا عجزنا من جوة قوي لكن رب القلوب ترجع شباب تاني عشان تقدر تطمح انها تبقى عفضة واحسن الحلقة اللي فاتت كانت يوم السبت وكنا بنتكلم على اخطاء تربوية شائعة وما زلنا في هذه السلسلة نعيش وكنا مؤكدين جدا على معنى من المعاني مهم لا للتحقير لا للتقليل لا للإهانة لا للتعنيف دي قضية قلنا خلاص يا اخواننا بلاش الحيوانات اشتكت بصرحة الجماد اشتكت من كتر وصف البني مين بيهم وبالتالي خلاص بقى كفاية بقى يعني كفاية كلمة يا فشتة يا غبية يا حمارة يا فشلة يا دخينة يا فيل خلاص بقى خلصنا يعني خلصنا خالص وما بقاش ده جو من الأجواء السليمة اللي محتاجين ان احنا نتكلم فيه عاوزين نبقى محترمين وعلى مستوى الاحترام وأصلنا ده شرعي فقبتلكم سباب المسلم في السوق واتنين مؤراء المسلم خلاص وقتله كوفاء المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ده فعاوزين نبقى على هذا المستوى من الأدب والاحترام هتقول لي ابني ما بيمشيش غير كده يبقى للأسف الأسف ابنك ده طلع زرع مختلف تماما عن البني أدمين الطبيعيين وبالتالي مطلوب مني من الحلقة اللي فاتت يخونا من الأم لسانة نبقى مؤدبين ومحترمين قدام نفسنا قبل ما نكون محترمين قدام أولادنا نحترم في الألفاظ نمسك نفسنا قوي ونبقى مؤدبين جدا جدا جدا جدا في التعامل مع البشر ودي القضية انتهت خلاص واستوعبناها ويا رب نكون استوعبناها وفهمناها ويا رب يا رب يا رب أن نكون ممن يستمعون القول فيتبق لنا يا رب نكون من الزمرة التي تشهد لها هذه الكلمات مش من الزمرة اللي بتشهد عليها الكلام يوم من ايها حنتنيه للنهاردة نقلة تانية واختلاف تاني اعيان الكلام فيه لكن هو كلام مهم والمفروض ان الاتفاق مطلوب قوي في النقطة اللي احنا بنتكلم عليها قد يكون هذا الكلام مكرر وقد يكون هذا الكلام ممل وقد يكون كلام ده يعني مستفذ لكن في النهاية اصل اصيل جدا في قضية التربية الوفاق ما بين الأب له مهم قوي إن يبقى الخط واحد مهم قوي يتشعر الأولاد مهم قوي بصراحة إنهم خط واحد لين واحد الغلط غلط واحد الصح صح واحد العقاب على حاجة واحدة الثواب على حاجة واحدة صعب جدا إن يستثمر الأب والأم خلافاتهم كزوجين بينهم وبين بعض سافين لمؤسسة خلاص يبقوا في تحت سقف البيت وناينجا جنب بعض كل واحد بيدي اسمين فعيله افتكر امك كانت بتشتكي انا كل لما يتخانق معايا جوزي واقول ان احنا افترضنا انه مش هخلص مذاكرته عتحرم المصروف يجي الراجل الطيب الامير بالليل كده يحط تحت الوسادة بتاعت الولد المخدة العشرة جنيه ولا الخمسة جنيه ويقول له ايه تقول له امك انا بحبك شفت مين بيحبك ايه ده هو مش فاهم هو بيعمل ايه هو مش مستوعب هو بيعمل ايه هو اخباله هو ايه الموضوع ولا ام لا ولا ام عاوزة تظهر يعني وفكرة انه الظهور هو بتقليل الاخر يعني الانف في قيمة الاخر يبقى انا ظهرت وبقيت ام وحصلت حصلتش بتاعه الكلام ده خلاص وتبتدي تعيب في بابا هي مش اصدار بابا هي اصدار زوجها ينفع حتى العيبة حتى الولاد يبصوا كده بصة كده ايه ده الناس دي مش محترمة كده ليه الناس دي مش بتحترم بعض ليه الناس دي مقطع بعض ليه قدامنا الناس دي هتعقل لإمتة الناس دي هتقدر تستوعب الفكر إمتة بس قالت الاختلاف في النهج التربوي والخلافات الأسرية دي من أصعب الحاجات اللي بتخلي الأولاد ينفروا ويخليهم مش منتنين للبيت ومش فارق معاهم البيت وتوظف اللي عايش في البيت أنا أسف كلمة توظف والله بس هم بيقولوها ويقولوا كبر خلاص وبعد كده بيقولوا حاجات تانية ليه؟ لأنه مش مقتنعين الناس بتتكلم في كلام وبتقول كلام وبتعمل كلام وتصرف صرف تمام الأهم من كده بقى ناس بتشتكي ان أولادهم بيبقوا عنيدين وعصبيين ودراسيا متأخرين وممكن يتبولوا على نفسهم وممكن كمان الولد يتهته وممكن كمان الولد يمد ييده ويكذب والولد يتصرف تصرفات مش كويسة وفي بعض اوقات يتصرف تصرفات عجيبة نيجي ندور نعاقب الولد يلا نعاقب الولد ليه؟ مدي ييده كذب تدول على نفسه ما مفيزكارش عنيد عصبي وتيجي تقعد مع الولد وتفهم ايه القضية وترجع لأصول العلاقة تكتشف انه عايش في عدم امان عدم امان ليه فاحنين بعض ديوك الاب والام ديوك بينقرب بعض طول وقت تران بينطحب بعض طول وقت الناس ما شاء الله ربنا بيفتح في قاموس الالفاظ بينهم وبين بعض حاجات عجيبة هطلع في عدم امان فحس ان انا مهزوز حس ان انا ضعيف حس ان انا مش محترم حس ان انا بابا ده بالنسبه لي بيسقط وماما بالنسبه لي بتقع وادور لي بقى على مسر ثاني مع اصحابي ادور لي على حد برا البيت ادور على حد اي مكان ونقعد نلف حوالين نفسنا أجي أقنع الأب والأم إنهم يصلحوا اللي بينهم يقول أنا مش فاهم إيه يعني إيه, إيه, إيه العلاقة يا سيدي اللي ما بين الخلافات بيني وبين مراط يعني والعيل ما الواد بيأكل وبيشرب وبينسمنه وبينكبره وبنجيب له لبس وبيروح مدرسة وبيعمل هو عاوز إيه الواد أكتر من كده عاوز أمام عاوز أمام عاوز أم عاوز استقرار بيتعيد عنك ويا رب يكون بيوتنا كلها استقرار والاستقرار بيجي مش لأنهم عايشين مع بعض ده ممكن ينفصلوا لكن العلاقة بينهم تبقى محترمة جدا والتوجيه واحد واللي ولاد عايشين وكأنهم لم ينفصلوا مع بعض وده الأداء الجيد المطلوب يتم وبالتالي النهاردة بنتعرض نتعرض لمسألة الخلافات الأسرية لمسألة عدم الاتفاق على نهجة تربوي ما ينفعش الاتفاق على نهجة تربوي تعالى يا سيدي اللي الأخوات ربنا يكرمهم هم اللي بيأثروا على الفيديو كليب هم اللي بيأثروا على التلفزيون كتير هم اللي بيقفلوا حاجات مش كويسة هم اللي يقفلوا على كذا ويجي عمو باحمد جاي داخل البيت تعال يا فلانة تعال يا فلانة تعال يا فلانه اقعدوا عشان نتعشى مع بعض افتح لنا كده قناه من القنوات كده مفرفشه كده تفتح قناة الحافظ ولا قناه ما اعرفش ايه يا ستي الله يهديك يعني عشان بسمع يا الأكلة بس اسمع الاكله بس في لنا حاجه من الحاجات اللي موجوده كده القناه يا سيدي احنا اتفقنا ما ينفعش الكلام ده انا مفاهماهم ان ما ينفعش الكلام ده يقللوا من الكلام ده ما ينفعش الكلام ده نتفرج عليه ما ينفعش كذا ما ينفعش كذا ما ينفعش كذا وده سكتات ابقى عامله نظام في البيت بشكل معين ايا كان الدكن معين يجي يروح قلبه والعكس بالعكس ابقى بزرع في ابني قيمة الاجتهاد واحد تاني يقوم عمه وخلاص يعني احنا خدنا من المذاكرة ايه ومتفرج معايا على الماتش الاتلاف ده في حد ذاته مصيبة من المصائل مشكلة من المشاكل نزع العدم الأمان نزع للأمان اللي موجود داخل النفوس أولادنا وبالتالي الأولاد دايما يقولوا أنا أفتكر والله يعني أفتكر يعني كلمة دفعت زوج في يوم من الأيام أنه ينفصل عن زوجته رأفة بالأولاد طفلك كانت بتقف ما بين بابا وماما بتقول لهم انتوا كويسين انت كويس انت كويس يعني عاوز تقول لهم احترموا نفسك. يعني انتوا كويسين انتوا بتختلف وقوي كده لي كانت في فكر وزين الراجل قلاص ما ينفعش كده بتنهار المسل والقيم قدام الأولاد كده احنا تحت سقف واحد لكن الدنيا بتنهار قدام الأولاد وبالتالي التالي عدم أمام طفلة أم تقول انتوا كويسين وانتوا كويسين فوقه لا إما تصلحوا لا كل واحد يروح لحاله وبالتالي مطلوب مني قوي إن أنا أخد بالي قوي بصورة أو بأخرى وبشكل أو بآخر من نقطة ان احنا نبقى متفقين مع بعض على نهج ثابت ما هيلعبوا رياضه يلعبوا رياضه احنا الاثنين بنساعد ايه نوع هنبقى متفقين عليها هيذاكروا عدد الساعات هيشارك الزوج عدد الساعات لو ينفع يشارك هنجيب لهم مدرسين هنجيب لهم مدرسين هيخرجوا فسح هيخرجوا فسح هنصرف عليهم هنصرف عليهم هنتفاعل هنتفاعل لكن كل واحد في سكة وكل واحد يبقى القامر الناهي وكل واحد دكتاتور وكل واحد كذا تيجي الست تقوله أنا سمعت كذا وكذا وكذا المفروض أن احنا نتعامل مع الأولاد كذا وكذا لا أنا أعدر بالأولاد أبقى قاعدين كده قاعدين اللي أولاد يأكلوا فمش عاجبوا طريقة أكل ابنه يعمل إيه فلبس وش الوات في الطبق تخيل منظر الوات طلع طبعا من ولا الفصولية ولا الكلام ده فبتقوله يعني بتشاوله بتشاوله الست بتشاوله يعني تعالى بس كده نتكلم برا عشان تقوله لا قول اللي انت عاوزة تقوليه انت عاوزة تقوليه اننا غلطان اهو يا ستي وملبستني مرة طبق يقدل اكله عشان يعمل كده مينفعش ايه زنب الطبق ايه زنب وشي الواي مينفعش ومينفعش بأسلوبنا واسلوبنا بالطريقة دي منفعش منفعش أذاكر للإبن والأم بتذاكره الأم اتنرفزت شوية فعلي صوتها حبتين اتضايقت إن الولد مش ماشي معها مش منتبه خلاص الحاجح ما دخل أم يا مام أم, أم. أم أنت تعرفت تدرسه أم يا مام قالت لبراحة الولد بيجي الراحة الولد بيجي كذا اوه الكلام بتاع التلفزيونات ده والدكتور اللي بيطلع ده هو اللي جايبنا الكافية اتركنا على جنب وفيني وجعت كل ما يعرفش بالقف ومش عارف كمان طب ثاوة وراوة طاوة ليه ليه ما نتفقش ازاي نعرف نذاكر لولاد ليه ما نتفقش مين حيذاكر ايه ومش هيذاكر ايه مين ما يتفقش ان ابني ممكن يجي بناظرة في اولاد على فكرة بييجوا بتانيد أنا أعرف أولاد مجرد أنهم يعرفون بابا زعلان منهم معها دي مشكلة ويراجعوا نفسهم وفي أولاد تانيين بابا زعلان منه كبر يا عمر حمد لله زعلان مننا اتعتقنا منه ده ما ينفعش معاه تكبر دماثل في أولاد ييجوا بشكل معين لازم نتفق مع بعض أولادنا هيتصلحوا إزاي وشكلهم عامل إزاي وطرائطهم عامل إزاي ونقعد نقعد نتكلم دي قضية مهمة زي ما بنقعد عشان نشوف المصروف زي ما بنقعد عشان نحسبها عشان إيه اللي هنصرفه وإيه مش هنصرفه زي ما بنحسبها في القضايا العامة لازم نحسبها مع أولادنا زي نقدر نتصرف تصرف جيد بينا وبين بعض ليس عذرا إنك تعذر بالجهل إن أنا كنت مش واخد بالي إن السلوك والإسلوب اللي أنا واخده ده بالصح ليس عيب إن أنا صلح وارجع نفس، وانا غلطة وانا آسف متزعلش مني وانا بعتذر شايف في يوم من الأيام أب وأم اختلفوا قضية الأرض فهم موقف ولد من الأولاد بطريقة غلط، اتهم ابنه بأنه مد إيده والولد على سرخة واحدة انا ما مدتش ايدي ابي انا ما مدتش ايدي ابي كان رايح عند ولاد جرام الست قالت في حاجة راحت وكان مين موجود ابنه الراجل اول ما فكر يبقى انت يا ابن طبعا في لفظ كده تشال من الرقابة شالت اللي عملت عالي انت عملته عملك ولازم تعترف ولازم تقول ولازم كذا ولازم كذا, ولازم كذا ولازم كذا ولازم كذا ولازم كذا وهو الولد كان عارف مين اللي خد ابن الست هو اللي خد مرضاش كان فاكر ان ده معناه كتمان للسر فتحمل الضرب وتحمل الالم ودخل على ماما قال لها يا ماما انا ممديتش ايدي هو اللي مدي ايده بس انا حفاظا للسر أنا فعلاً ما مدتش إيدي بعد شوية سنت جت تخبط معلش ده هو طلع الواد ابني الليل هي أنا أسفة جداً على حصل الأب يعتذر في الموقف زي ده ولا من أكثر يرأيكم يزو طوله كده ويقول لي ابنه معلش أنا تسرعت ولا ماما تقول له معلش أصل بابا كان عاصبي ومددي أصل السرق حرام تعرفين اتفقوا على إيه اتفقوا أن ماما تخش للولد تقول له الآتي أن بابا كان خايف عليك جداً وقالآن جدا أنك تمدي إيدك عشان كده هو كان بيربيك عشان في وقت من الأوقات ما أطعهش في السرقة بعد كده ده حفاظا على إيه؟ كرامة الراجل، الأب، المسؤول ده بدل ما تخش تحضن ابنك تأخذوا كده في حضنك طب طبعا ليه؟ تقولوا أنا غلطان لأن تسرعت أنا ما كنتش فاهم الموضوع كده أنا ما كنتش فاهم إنك إنت الموضوع بالشكل ده أنا فخور جدا أن تحملت الضرب ده وفقا بالوعد لانك انت كتمت السر وكنت فاكر انك اتماني السر من الامنات اللي موجودة بينفع نعتذر وانا مش فعش نعتذر ايه رأيه كنتم واحد يقول لي على حسب السن واحد تالت على حسب الخطأ واحد رابع على حسب كذا على حسب كذا صليبني ممكن يفهم ده معناها انه هو انا بتنازل صلاة النبي احسن يا اخوي طب تعالى لنهج الرسول صلى الله عليه وسلم نتعلم منه في احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم في اعلى مكانة في اقوى شخصية في اعلى اداء في اعلى همة في مكانة اعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الارض جميعا في شخصية غيرت في التاريخ مثل ما غير الرسول الله صلى الله عليه وسلم في انسان في التاريخ أحبه الناس كما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخاف على سمعته ولا لا؟ يتخاف يتخاف على أي رد فعل منه يتخاف متشاف؟ متشاف لكن في بدر عندما كان يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ويرتب الناس في موقعة بدر ويرتبهم المفروض الجندية ايه؟ شدة فكان ماسك الرسول صلى الله عليه وسلم قدحا فبدأ يعدل الصفوف كده فصحابي من الصحابة لا أذكر اسمه عسى أني أن أدرك اسمه قبل نهاية الحلقة حتى تعلموا من هو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوجعتني يا رسول الله بصراحة انت قال بتعدل الصفوف بس بجد الضربة دي آلمتني يا رسول الله يقول شيخ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني بسموها ايه ملطرت من الكلمة يعني اخشن شد نفسك خليك راجل ما انفعش الكلام ده انت دخل في معركة فقال له رسول صلى الله عليه وسلم اوجعتك قال بلا يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ القدح وكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطني فقال اقتص مني خذ حقا اعتذار عام أمام الجميع في موقعه. عارفين الصحابي عمل إيه؟ طبعا عارفين القصة جميلة فأكب الصحابي على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله يقول لرسول صلى الله عليه وسلم ما دفعني أن أصنع ذلك إلا أني قد أحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا ملامسة جسدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عيب أن نعتذر اللي منك ومني اعتذر وده من الناس ماس في رسوله السلام حاجة؟ اتقل له ولا بلحظ اه ممكن اعتذر الابني لاني اتعديت عليه ببعض الوقت ده في امهات يعني عجيبة بس ده مش صح ده مش مثل صح ام تكون مفروسة من جذب اه قصني زوجة مفروسة من جذب يعني مضايقة حبتين والعيال هموم كبير وممكن تكون بتشتغل وجاية مشحونة بقى خلاص والبنوتة جاية زنينة خلاص في رجليها ليخ عوز أكل عوز أكل عوز أكل عوز أكل عوز أكل عوز أكل عوز أكل عوز أكل, أكل, أكل, أكل... حطت الأكل خلاص اوكي فهم حطت الأكل كولي بقى ليش نص مش أكله مش أكله طاي انا حأكل البطريت وتنبري الأم تجد البنت علقة سخنة وبعد ما تأكلها بالطريقة بتاعتها تكتشف الأم إنها ما ضربتش البنت عشان هي غلطانة هي ضربت البنت عشان هي متنرفزة ومتعصبة من جزها ومن مشاكلها تخيل الأم تعمل إيه؟ تاخذ في حضنها وتبوس إليها قونا غلطانة أنا ما حقوق قالك أنا كذا أنا كذا أنا كذا طيب ما كان من الأول ما نعملش ده ويكون رد فعلنا بالشكل ده عشان ما نوقفش الموقف المتكرر اللي موجود ده عاوزين نفهم ونستوعب ونشوف عشان ما ما تتخش الحلقة منا مازلنا بنتكلم النهاردة على حكيتين مهمين هنتكلم على تأثير خطأ من الأخطاء الشائعة إننا وزوجتي أو الزوجة وزوجها ما يتفقوش مع بعض على إنهم أبو أم ريت الخلافات ما بين الزوجين غير الأب والأم آه في اختلاف زوج وزوجة بيطحنوا بعض مش معنا كده الأب والأم يطحنوا بعض يختلفوا في الرأي كل واحد يقلل في الثاني كل واحد يشوف الثاني وحش كل واحد يقول الكلف وأشعر الكلمات اللي بتتقال وبعدها كل مرة يتليه كده وانت شكل بوكي تليه كده يا شيخة ده انت حاجة ايه يعني شكلة بوكي يعني مش فاهم ايه مسلسل يعني ولا ايه ما تاخذ بايا لكدبوها ما ينفعش والأب التاني يقول لها أنا الله العظيم يا بنتي أنا مش فاهم انا اتسطلت في دماغي يوم ما ارتبطت بأمك دي أنا مش فاهم يا يوم ما اتجوزت منفعش يعني في قدر من الاحترام قدر من الأدب في التعاملات يبقى بنتفق على نهج تربوي واحد يبقى اللي حننفزه بنا وبن بعض الاتفاق مصلوب وما فيش حاجة اسمها تكبر دماغك وما فيش حاجة ان هو المسألة عبارة عن ضربتين وشتنتين المسألة محتاجة نوع من أنواع الاتفاق فيما بينه المشاكل اللي بتنتج نتيجة للموضوع ده كتيرة وضخمة وممكن مشاكل زي السرقة تطلع نتيجة للخلافات الأسرية مشاكل زي الكذب تطلع مشاكل نتيجة للمشاكل الأسرية التهتها ممكن نتيجة لأنهم بيجعروا طول الليل والنهار في البيت ممكن يكون نتيجة التباول لإرادي مشاكل أسرية ممكن يكون العند مشاكل اسرية ممكن تكون العصبية مشاكل اسرية ممكن يكون الافراض في بعض الحركة مشاكل اسرية ممكن يكون عدم الانتباه مشاكل اسرية تخيل أم every one fall ليس من فاضل مفضلش حاجة مافضلش حاجة من مشاكل الأولاد إلا يكون مصدرها الخلاف الاسري ما بين الزوج والزوجة أو عدم الاتفاق على نهج تربوي واضح فيما بينهما وعدم الاتفاق على نهج تربوي واضح بيطلع الأولاد محولين يعني ما بيشوفوش لا شايفين بابا ولا شايفين ماما هم شايفين اللي هم عاوزين وبالتالي بيربوا نفسهم بشكل أو بآخر وبتصبح مفسدة من المفاسد محتاجين نصلح دي أول وقت وأول نقطة النهاردة في الحلقة ناخد بالنا منها مطلوب مني إيه كزوج وزوجة عادين مطلوب مني إيه كأي أب وأم على فكرة في مشكلة أكبر عاوزة أطرحها النهاردة تعالوا لتاتة ونانة دي مصيبة تاني يعني ايه تيتا ولينا مصايب لا مش ما مش قصدي والله ليكوا الاحترام فبعض اوقات يجي بابا وماما يبقوا متفقين تيجي لينا وتيتا يبوظوا الدنيا تيتا طبعا يعني حماتها بقى رايحه لحماتها فهي هو الاتفاق الاسبوع ده لحمد ان هو لو ذاكر يبقى هيتفرج على تلفزيون يوم الخميس وإحنا بنقضي الخميس كله عندك فلو سمحتي لو ما مذاكرش فلو سمحتي ما تفتحلوش التلفزيون حمدها بقى شايلة منها أو طيبة أو هي مش شايفة إن اللي ولاد مفروض إن يبقى فيه ثواب وعقاب دول عيال وأطفال فأول ما جاء أحمد تقيت أقنينة حاصلت فرج على التلفزيون وماله يا حبيب قلبي نيسة كل الكلام وبواصل الدنيا خالص يوم ما تسألوا مين بتحب مين تيتا ونينة طبعا بتحبش مين ماما ها ممكن بتحبش ماما ولا باب ليه لأنه هما هم مصدر الأمور بشكل أو بآخر يبقى دي نقطة من النقاط الموجودة الأساسية مهمة جدا للاتفاق تيتا تيتا ونينة موجودين لازم كمان يساعدونا في الموضوع كتير من الأباء والأمهات بيشتكوا من أن تيتا ونينة مش قادرين برا برا ببابا وماما أنا مش هقدر أقول له معلش يا بابا سبني أتصرف مع ابني ما أنا مش عاوز أزعله برا ايه رأيكم في القضية دي؟ طبعا الجدود ممكن يشاهدونا وبيقولوا ما عاز من الولد إلا ولد الولد هل باسم البر اسيب جد الولد وجدته قد تفسد نظام اسمه الثواب والعقاب داخل البيت؟ طفل مدلل مثلا بيتفتف طول ما هو ماشي بيتفتف فالمفروض بابا وماما بيكشاروا في وشه اعتمادا ان هو بيتفتف عنده 3 سنين يروحوا لتتا ولين يتبتف يا حبيب قلبي شو في الوقت جميل ازاي تفتف يا واد تفتف على بوك او يشتم فالأب يقوم عشان يقول للولد عيب فجد الولد يقول لابو ايه يا تليه يا ليه تليه بتعاوز تعمل فيه حاجة وانا موجود اشتم يعاد اشتم مانفحش مش الشوكولاتة لا اي شوكولاتي يا اخواننا انتم بتسمعوا كلام الناس ما تتربطوا مش احنا ربناكو يعني احنا انتم عاوزين تقولوا تربيتنا وحشة انتم اللي هتعرفوا اكتر مننا انتم اللي كنت قالوا علي, على البامبرز اول مبارح هتيجي تعلم ابوك ازاي رب ابنك مانفحش لا ما احترام ما احترامي وارفع القبعة لابي وامي اللي هم بربه لكن مش معنى اسما بالبر. ان انا شوف خطأ ترباوي معين بيحصل او عيب من العيوب عند ابن بيحصل وباسم البر اقول لتاتة ونينا يا تيتا ويا نينة يهملوا اللي انتوا عاوزين لا البر في حتة غير كده المسؤول الاول والاوحد قدام ربنا سبحانه وتعالى في خضية التربية هو الاب والام وبقول الاب قبل الام ويا رب الام هات تفهموا الاباء يفهموا ويا رب يبقى عندنا تقوى ونعرف انهم يطلقوا إذا الأب يا رب في التربية عشان الام تابع للقب دايما دي حكمة ربنا كلكم رعنا وكلكم مسؤولوا عن رعياته واتحط القب في اول ال... بعد كده جات الزوجة لكن اتقلبت الآيات في كتير من الاحيان مش باسم البر ابدا اسيب جد الولد يعمل عوز عاوزه مش باسم البر ابدا اسيب نظام عامله طول الاسبوع يتكسر في خلال اليومين وبالتالي مصوبين إن إحنا نقيم حوار إن ابني عنده مشكلة كذا بحاول أصلح ما تبقيش ما حاسوكين قوي ما تبقيش بالكتاب ما تبقيش كذا عشان كده الجيل بتاعنا اللي هو هو جيلنا ده طلع فطيس ما عرفش يعمل حد ومحتاجين يعمل حاجات أنا في عيوب ومؤكد في عيوب اللي بتكلم عكوا دلوقتي ده أنا مليان عيوب أما باجي أوجه ولادي بأما يرب أما أما يتوح لي الفرصة إن أنا يعني أقول كلمة إن أنا أعمل الحاجة اللي أنا كان نفسي في يوم من الأيام أبي أو أمي يعملوها وبالتالي مش باسم البر أبداً ما فيهاش بر دي خالص البر دي ممطقة ولا تقول له ما أفن آه. معلش يا أبي ما تقولش أف ما تتعصبش ما تتنرفس على أبوك وأمك خلاص لكن الأهم من كده ما تقولش أف لكن ممكن نتناقش منقشة واضحة في أن إحنا عاملين نظام وهذا النظام لابد أن يسير رفض تيتا ونينة يبقى بنقلل المروح شوية عشان التأثير يقل لكن ما تحرمش تيتا ونينة أبدا أبدا من حفظها اللي بيحبوه لأن كل ده مصدره حب لكن ومن يرحم اتعلمناها من زمان يقص أحيانا على من يرحمه اللي بيرحم يقصوا أحيانا على من يرحمه بعض الأوقات الوحيد يعني يعني الواحد بينه وبينكم يعني بيبقى بيحب ولا دعوه بعد وقت بيبقى من وراء قلبه كده شد شدة كده والله الواحد ممكن يشد شده على ولاده وبعد ما يشد الشده يقضي عيط ليه لان اصلا زعلته افتكر انا مع يعني مع الكبيرة بتاعتي المتنيحة بتاعتي بنتي ايام نكفة بعد وقتا ما اتكلمها في تليفون الخطأ ما انا بحط السماعة ولا فيكم سرا وشد اوي ويصعب عليها عضعي إن أنا ننزع على أقول بنت اللي طبعاً بقولش بنت والله حاجة مش تمهاش يعني لو تعرف قد إيه الواحد بيحبها ما كانتش عملة الظرف اللي عملته ده أو تصرفت الظرف اللي عملته عارف إنك بتحب ولادك لكن دايماً التربية حابتين انضباط وحب عارفين القطر دايماً ليها قضيبين انضباط نعمل اللي علينا نعمل ثواب وعقاب نعمل كل الوسائل وحب لو بس حب تربية بالحب القطر يتقلب لو بس بالانضباط القطر يتقلب التالي محتاجين الاثنين. محتاجين ده محتاجين ده عشان كده بنقول لي تيتا ونينة لو سمحتم أولادكم لو مؤصلين الاتجاه التربية والتاحهم من أي مكان رجعوا طبيب او رجعوا دكتور او رجعوا تربوي او رجعوا استشاري نفسي او رجعوا نفسهم او اروا كتاب حاوزين ينفذوا حاجة معينة يبقى ارجو من الجدود وارجو من العمات والخالات التدخل بتاعكم يبقى نوعي نشوف بابا وامبي يعملوه عشان يبقى في لهج تربوي واحد موجود البر ليس في هذه المنطقة نهائيا خدوها مني بقى وما شيخنا ممكن يقصلوها شرعيا لكن اما تناقش مع ابي وامي مش هعلي صوتي بس يا أبي معلش عشان بس مصلحة الولد في الاتجاه الفلاني أنا حعمل كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. حنية الابن على بابا مش عاوز يزعله بس المصلحة هتكون على ابني لا ما ينفعش زعل ساعة ولا كل ساعة زي ما بيقوله أو ألم ساعة ولا كل ايه ألم كل ساعة يبقى لازم أنا بقولها عموما لأن كتير من أبنائكم المخلفين وكين من بناتكم المخلفين بيتسفي يقول لكم بلاش يا ماما بلاش يا تيتا بلاش يا نينا بلاش تعملي كذا بلاش تعملي كذا بلاش الدنيا احنا محتاجين كذا بيخاف فأنا بقولها لكم علانية من قسس النهج التربوي الواضح الكامل ان الاسرة الكبيرة برضو لازم تمشي في نفس السكة اللي احنا ماشيين بيها وبالتالي مطلوب قوي ان احنا نفهم معاني الجاملة دي نوع كده وإحنا سكين كوباية الشاي نشربها نسمع عشان بعد الحلقة نقعد خمس دقايق مع نفسنا نبتدي البكرة نحاول نعمل حاجة جديدة نظبط حاجة جديدة نصلح حاجة جديدة ما في الدنيا إن الإنسان كل يوم بيصلح حاجة أو يضيف حاجة لنافسه حلو إن البنيات يشتري حاجة جديدة أو يلبس حاجة جديدة أو يعمل شكل جديد أو يضيف مبلغ جديد لكن الأحلى والأحلى أن البني أدم يبقى متمكن في نفسه أكثر قادر يتحكم في نفسه قادر يسيطر على نفسه وأعلى مراتب السيطرة أن احنا كزوج وزوجة نترفع عن المشاكل شوية والولاد دول تبقى منطقة محرمة أن يطلق وصف فيها مش مكان لغوصة خالص مختلفين نعم متفقين على حاجة واحدة وكثير من البيوت أحترمها لأب والأم لم يتفق في يوم من الأيام على العلاقة السليمة فيما بينه لكن اتفقوا إنهم عايشوا للأولاد والأولاد ما حسوش طول عمرهم بالجو اللي موجود استطاعوا وإدروا ونكحوا وبالتالي مطلوب مني قوي إن أنا أخذ بالي من القضية دي وأفهم القضية دي واستوعب القضية دي عشان نقدر ناخد بالنا من النهج التربوي الواضح يبقى اول حاجة اتفقنا للنهج التربوي واضح نقطة تانية الخلافات الاسرية نوريها الاسرة الكبيرة لازم تتفق على اتجاه واحد في عملية التربية مهم جدا مهم جدا في نقطة مهمة عاوزين اخطل منها اوعوا ابدا في وقت من الاوقات اما تيجوا تربوا ولادكم يبقى عنيكم على نظر اللي حواليكم يعني ايه بصي امشي بالطريقة الفلانية كلي بالطريقة الفلانية اعملي بالطريقة الفلانية بلاش الطريقة الفلانية اوعي الطريقة الفلانية اعملي كذا في أمهات بيجي مغص في معدتهم أول ما حد يوجه أي انتقاد لولادهم ما بيحبوش حد ينتقد أولادهم ليه؟ لأن ابني ما انتقدش لازم يكون صح 100% فتنبالي الأم تتأثر بكلام اللي حواليها وينبري الأب إنه يتأثر بالكلام اللي حوله أحلى مكان بيتأثر فيه الولد الولد في بعض الأوقات لما تأخدهم مطعم أو تأخدهم بحيث يأكلوا فيها يبروا بيطبططوا عيال العادي يا أنا عارف عندي عيل كده بأربع سنين كان أربع سن ثلاث سنين أيام ما كان ثلاث سنين ااا آه... يحي كلنا بنجيبه من الترابيز اللي جنبنا كان يسيبنا وإحنا بنأكل يقعد في الترابيز التاني يقعد يأكل هو مزاجه كده يأكل من غرة الناس تبص لنا كده من ال من ال الناس البرد هذول فبيبصوا فقولوا معيل يعني أمهم طبعا تشيط إزاي؟ والمنظر العام والشكل العام والأسلوب العام والطريقة العامة فعم مين ده ثلاث سنين فاحنا مش عاوزين نتأثر بالشكل العام بتاع الناس عشان ما نغيرش منهجنا واسلوبنا وطريقتنا وناخد الأمور ببساطة وعفوية هي دي أول نقطة كانت في حلقتنا مهمة جدا إن احنا نتفق على نهج تربوي بيننا وبين بعض نجنب الخلافات اللي بيننا بيننا وبين بعض النقطة التالتة الأسرة الكبيرة بيتفق مع بعض النقطة الرابعة يا ريت ما تتأثروش بكلام اللي حواليكم وانتقادات اللي حواليكم في امهات بقول لك بيجيلهم مغص بيجيلهم صداع يوم ما يخرجوا خروجه او يروحوا عند جيرانهم او يروحوا عند قرايبهم ويبقى حد بينتقد ابنهم يرجعوا يرقعوه العلقة ازاي اثرت رقبتنا ازاي عملت بحاجه الفلانية ازاي كذا يا اخواننا عيب ما يصحش ده يا اخواننا ده بيتربى يا اخواننا ده لسه ما يا اخواننا ده عيل ده اخواننا اخدوا بالكم منه اه شدوا فترة بس الشد يبقى مش اصل يبقى استثناء هتشد كل فترة لكن في الوسط في حاجات كويسة كتير ممكن تتقال بشكل او باخر هتقل بعد كده لنقطة تاي نقطة ممكن تكون اشكالية هتاخد منها الحلقة دي والحلقة اللي بعدها بعد اوقات بيبقى الواحد عاوز ابنه يطلع شخصية واثقة من نفسها ما بتتهزش بالانتقادات وفي نفس الوقت عارفة إمكانياتها كويس وكون الولد يبقى واثق من نفسه دي حاجة حلوة قوي ومن صغره يبقى مقدام دي حاجة جميلة ببقى في متاس عدم ما بيخش عليه طفل عنده أربع سنوات ثابت الأب والأم داخلين مكسوفين قال يعني الواحد ليه هيبة يعني داخلين على الدكتور الفلاني فداخلين يعني منمقين الولد يخش يقعد على الكرسي زي كعمه فلان ويروح قاعد وعادة بيجي يقعد في وش الواحد على المكتب بتاعه جميل شخصية وثقة من نفسها في حين الأب والأم بيلملموا نفسهم ليه عيب يا ما ينفعش ما معرفش إيه ثقة بالنفس الثقة بالنفس ده شيء جيد إن إحنا نزرعه في نفوس أولادنا ده شيء جيد من أحلى المواقف في السيرة موقف عبد الله ابن الزبير طبعا الموقف ده عبد الله ابن الزبير ده خلا في يوم من الأيام يقف الموقف الكبير أمام الحجاج بن يوسف الثقة فيه أما جه إلى مكة ودكها بالمنجنيق حتى أن الكعبة هدمت يومه كان في بني أمية أعتقد في تاريخ بني أمية ووقفة عبد الله ابن الزبير يومها كانت الوقفة دي اللي وقفها قدام سيدنا عمر بن الخطاب هي أصل الوقفة اللي وقفها في يوم من الأيام قبل استشهاده بساعات. أنا حاجة لي رأيكم للموضوع يعني بتاع الثقة ده شوية ليه يعني يكون واسق بجد لأنه هو في ولاد بيبقوا كده يعني بصراحة يعني بحاجة يقول الواد داخل اللي يعرف يتكلم هو عبارة عن نظارة وما بيعرفش غير يجيب 90% ولا 99% حاجة جدا ملعبكة تحس الواد داخل عليك ولد مش عنده 8 سنين عنده 38 سنة ويبقى الأبد وفرحامب بابنه قوي كله أدب إيه ده والواد لا يعرف يقول كلمتين يوم ما تسأله في الحساب يجيب 98 يوم ما تسأله في أي قضية عامة ما اجتماعي ما فيش اجتماعياته تواصل مع الناس ما فيش اصحاب طب بيالعب رياضة لا بيالعبش رياضة بصمش فاضي بيذاكر حاجة كده بقولك سعلا انا بيشوف اولاد لي 8 سنوات بقولك بديهم 38 83 سنة كمان مش 8 سنين من قلة الثقة اللي موجودة وبالتالي مطلوب قوي ان احنا اخد بالنا من القضية دي قضية الثقة ازاي عبد الله بن زبير وقف قدام سيدنا عمر ودي الوقف اللي خليته في يوم من الايام هو عبدالله بن الزبير الوقف قدام الحجاج ابن يوسف الثقفي. الثقة في اتصال اهي اتفضل السلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته. اتفضل يا افن من فضلك يا دفكر كان عندي استفصارة لحضرتك اتفضل لي حقيقة كان ابني في مدرسة سنة اولى اي بس عانيدي جدا ومش عايز زامل اي وجبات ولا اي حاجة وقصت له معي وحش قوي. وأخته أصغر منه في سنة دايماً بيكرم بيها ودايما في المدرسة بيشتكوا منه بيشتكوا منه في إيه؟ بيشتكوا منهم هو دايما صرحين مش كويس في المدرسة في في المذاكرة مش منتوه مع المدرسة هو أسلوبه كويس ومؤدب بس هو في المدرسة أنا معي أنا بتلفظ معي أصاب مش كويسة هو أخذ عليك مش عارفه بس هو دايما بيقول لي إن أنا بحب أخت أكثر منه بينام في سرين مفصل؟ اه هو في السر و هي في السر بقى له قد ايه هو صغير هو لسه مولود طب كملي. بس بس هو بدييني جدا و بقى لاش يعمل اي وجبات و, و معايا مش مؤده خالص زي اخته بصراحة فدايما بقول له اختك كويسة انا مش عشان حاجة عشان هو بقى كويس زيها بس هو معايا مش كويس خالص بصراحة و من بابا جدا بس طبعا معايا مش هيقعد له بقى ان هو تعمل له وجبات وكل حاجة حركته زيادة؟ حركته زيادة؟ جدا جدا. ج زيادة جداً بطريقه و... وش قوي قوي قوي قوي ودايما بيحرجني برا طيب هو الولد ملول حبتين ما بيركز نعم ما بيركز لا خالص طيب لو بيتفرج على التلفزيون ممكن يركز مش كده أو, او كرتون لا في التلفزيون والكمبيوتر ببقى قايل لهم ايوه صح طب الولد اي حاجة فيها التزام بيبقى مش حبيبها مش كده المدرسة او بالظبط المدرسة بذكريها جدا ودايما اقوله انت تطلع مش كويس انا عايزة تطلع دكتور عايزة تطلع اي حاجة كويسة يقولي مش عايز اقوله طيب هشغالي برضو نشغاليني ما تزنو ايش نكتب حضرتك وسأل. مع شخصية زي كده مندفعة يعني هي وهو شخصية مندفعة جدا جدا وبعدين بيقولي يعني ممكن بتوصل معين وممكن ممكن يميد ييدو عليه في الشارع يعني ممكن ده مثلا يعجبه اي حاجه يمد في الشارع مثلا انا ممكن ابص له يعني ممكن ايه بالنظره مثلا معايا بيمد عليه في... بيمد ايده عليكي ليه مثلا لما اكلمه براحه مثلا يا حبيبي خليك في الشارع يخليك مؤدب ما بيخافش مثلا قلت خلاص انا هقول لما البيت مثلا يروح إيه؟ صوته قدام الناس ممكن انا واحنا في على كده اللي هو ايه يعني إيه؟ لا بس أنا في الشارع ما بضربش بس ممكن امسك ايديا استك على ايدي اللي هو مثلا ايه استك على ايدي شويه اللي هو ايه افهم انا عايز اقول لك ايه يروح ميت ايده عليا انا خلي بابي يخرجت من البيت انا هضربك كده يعني ممكن يمد ايده عليا في الشارع <تصفيق> يعني حاجات كده يعني بصراحه فهو فعلا ودايما في دماغه ان انا بكرهه بس بصراحه انا مش عارفه مش حاسه ان انا قادره اقدر اتعامل معاه كان حاسه ان انا مش عارفه مش عارفه اتعامل معاه مش حاساه هو ابني مش عارفه ليه يعني سافت اي معاه خالص لا هو مت عشان بس يعني مش حاسه ابنك انت انت متضايقه من منه يعني من سلوكه. هو ابني هو ابني طبعا انت من بس, من سلوك. بس هو يعني مش عارفه متضايقه من, من سلوكه يعني اه سلوكه مبين جدا وغير اخته أخت اصغر أخت منه بسنه بتحترمني جدا كان مغلبك في النوم زمان ولا ما كان مغلبش في النوم في النوم اه كان بينام كان ليله ونهار ونهار ليل بالرغم كان بيعمل نشاط للنهار نعم بالرغم هو كان نشيط طول جدا وبعدين هو لو عايز يعمل واجب مثلاً لا لأ هتجيبلي هدية ايه هتخرجني؟ لما خلص هتخرجني؟ انا عايز انا اتعامل معي ان هو اعمل واجب نعمل الواجب ليه وقت والخروج ليه وقت واللعب ليه وقت هو ما عندهوش فاصل خالص كل لعب وخروج بس وبعدين عنيف جدا مع اخته يعني دايما مثلا لما انا مثلا بزعقله او بعصب ويدرب اخته ايه هو دايما في دماغه ان انا يعني وشه معاه قوي ومع اخته كويسة وبيحس بالاضطهاب يعني دايما دايما وفي بيحبش وجود في البيت مع ان والله اني مد عليه نعم بابا هو مش بيحب وجود بابا في البيت عشان مد الإيد يعني بيمد ايده بي... لا بابا لا بابا عليه الصراحه هو كويس معهم جدا انا بالعكس يمكن انا فعلا انا غيره في المعامله معاهم عشان بيحتكي هو... اكتر لا حضرتك مش والله بس هو بابا حنين جدا عليه بس بيحبش وجوده بيفرح اول ما يكون بابا مش موجود ما هو عشان بص حضرتك اما تلاقي الطفل بالمنظر ده بابا حنين بس هو ما عربش من بابا بالوضع الكافي اللي قريب منك فعرف اخرك انت اخرك بتطلع ايه تطلع تطلع تنزله على ما فيش لا بادرط لا ما هو ضربته وبعد ما هو نحس خلاص ما بقاش يفتر لا, لا بصلاحة بادرط لان فان انا عايزة كويس لان فان انا عايت له وهو هيبقى كويس يعني هو عايبقى كويس حضرتك انا بس يعني انا بقول له حديك حاجة عالشاشة قدام الناس انا طولت في الاتصال مع حضرتك عشان الناس تسمع كلامك عشان الموضوع مهم مما تقفلي ان شاء الله دلوقتي قفلي حضرتك دلوقتي وانت هتتابع تتبع ما زلت بتكلم على الخمسة في المية من الاولاد اللي موجودين عندهم مشكلة كبيرة بس هي مش مشكلة يعني هي مش مشكلة هي لها حل مشكلة الخمسة في المية من كل مية طفل فيه خمسة المواصفات اللي الأم السائلة اللي دلوقتي لسه بكونا بنتكلم فيها دي تساوي طفل مفرط في الحركة قليل الانتباه بني آدم عنده عدم مركزان وعدم تركيز ودول بيمثلوا خمسة في المية من الأولاد ودي نسبة مش صغيرة ودي نسبة كبيرة طفل ما بيبقاش يشتركز من يومه بيرفط الالتزام ملول مندفع عصبي عنيد مدب ما بيركس يوم ما تيجي تقعده عشان ييه ذاكر حاجة أو يعمل مشكلة عبال ما يقعد مش نافع معه ثواب وعقاب مش نافع معاه ان انا اقول له تعالى يا حبيب قلب وما معرفش ايه ومش نافع ان انا اديهه على دماغه لان في الاخر بالرغم ان اديته على دماغه نفس الاخطاء شفت الاندفاع بتاع الطفل نفسه في حد ذاته ما بتلسكه الناس كالالمعهودة افهم افهم افهم يروح لطشة طبعا هو ممكن يلطشها بأي لطشة تفهماني ده اندفاع ده مش قلة أدب ده مش طفل وحش ده مش طفل قليل الأدب ده مش طفل متعدي على الحدود ده مش طفل أساءة الأم التربية ده طفل هو مولود كده 5% من الأولى بيبقى عندهم نقص في الانتباه وقلة ركزان يركز والنسبة دي بتمثل مشاكل كتيرة في المستقبل لو ما تعالجتش مشاكل على مستوى الدراسة الأم بتقول مش مركز في الفصل مش منتبه عينيه رايحة جيمين رايحة شمال يديه بتلعب سحاجة بينقش في زميله بيعمل مقالب في زميله النهاردة ولد عنده 11 سنة عفوا يعني للمثل مش قصد حاجة هو ولد عنده فرط حركة وقلة انتباه غير المدرسة اربع مرات الاب رافض بفكرة انه هو ي... الابن يتعالج لانه هو الولد سليم ما فيهوش حاجة ده هو الناس مش قادر تستوعبه اخر حاجة جاب ساروخ في الفصل ساروخ في الفصل ما جاب ساروخ بقى هو جاب قلب السواريخ والمدرس بيشرح الصبورة. على الصبورة لك قد تتصور طبعا المنظر المدرسة كلها اجتمعت في الفصل مين عمل كده ده فلاك 11 سابق يكون عنده الجراء والاندفاعية والتهور وعدم القدرة على تحمل مسؤوليات وعدم القدرة على ان هو يبقى بالشكل اللي موجود ده ده مشكلة وبالتالي في 5% من الاولاد محتاجين الطفل اللي مش بيتلاقوه مش مركز بمعنى ايه مش مركز يعني رايح في حاجة وهو بيعمل حاجة تانية ومش معنى انه مش مركز قدراته الزهنية ولا ايه لا بالعكس ده ممكن يكون اذكاء جدا جدا جدا ولماح جدا وعلى الكمبيوتر و... وعلى البلاسيج جدا لكن في النهاية الطفل ده محتاج معايرة نفسية تجوه في اذا كان عنده المشكلة دي ولا لأ تروح لأي اختصاصي نفسي وما تتكسفيش من الموضوع ده مستقبل ابنك اهم من اي كلام تعملي له اختبارات صغيرة تشوف في مستوى التركيز بتاعه مستوى الركزان بتاعه لو محتاج فيتامينات لو محتاج حاجة علاجات والعلاجات دي زي علاج الإسهال والقحة ومعرفش ايه والكلام ده ابني لا انا عاوز حاجة سلوكية هو الطفل كده مركز السلوك في الانسان هنا في الفص الاماني مراكز السلوك في البني ادم الفص الاماني ساعات بيبقى فيها قصور زي ما في الكلى قصور زي ما في كذا قصور وبالتالي مصروب مني قوي اخد بالي اننا بتعامل مع ADHD او, أو فرط حركة مع قلة انتباه وده مرض من الامراض مش عيب ان احنا نعالج ابننا عشان مستوى الدراسي يرجع تاني كويس انتباهه يبقى جيد يقول حاضر تخيله حيقولك حاضر حيقول حاضر ويراجع نفسه ويحاسب نفسه ابنك مش قليل الأدب ابنك بحتاج رعاية خاصة محتاج توجيه سلوكي محتاج بعض أنواع العلاجات لو هو وصل في كده وما تقلقيش عليه هيتحسن والعلاج ممكن ياخد سنة سنتين مش مهم ايه في عمر الطفل بس ده ايه بس تنقذوا خدوا بالكم هو ده الطفل اللي كان بيتقال عليه زمان يخلق من ظهر العالم فاسد ليه لان ما اكتشفوش موضوع فرط الحركة مع قلة انتباه إلا حديثا من 30 سنة أما اكتشفوا الموضوع كيميائيا وي وي وما إلى ذلك وكثير من الأولاد الحمد لله رب العالمين ربنا كرمهم بمسألة العلاق نرجع إلى موضوع حلقتنا مازلت بتحدث وأؤكد في نهاية حلقتي على المعنى اللي أنا حبيت أوصله ليكم وشوقتكم لموضوع الحلقة الجاية بتاعت يوم السبت إن شاء الله اتكلمت على النهج التربوي السابت اتكلمت على خلافات الزوجية تتوارى اتكلمت على موضوع من اهم المواضيع التانية ان الاسرة الكبيرة تيتا ونينة تكون مع بابا وماما في نفس اليد في نفس الاتجاه اتكلمت على ان احنا ما نخضعش لاي نوع من انواع الابتزاز من اولياء الامور اللي حوالينا في اي مكان في مطعم في نادي في غيره ده مهم جدا واتكلمت في الاخر على الثقة وحبتدي اتكلم في الثقة قال للمخرج خلاص الحلقة ايه قاربت على الانتهاء خلص فنش عشان ايه نخلص لا قبل ما خلص لسه قصة عبد الله بن الزبير اشوأكوا ليها اكتر عشان نتكلم مرة الجاية على الثقة ازاي نزرع الثقة في نفوس اولادنا ازاي بطريقتنا نطلع اولاد واثقين من نفسهم متحملين المسؤولية سيدنا عبد الله بن الزبير كان طفل غلام صغير خمس سنوات واللي عبد الله بن الزبير مش الزبير سيدنا زبير كان مشغول في الفتوح وغيرها لكن اللي عبد الله كان مين كان أمه أمه مين أسماء أسماء مين ذات النطاقين أسماء مين بنت سيدنا أبو بكر الصديق أسماء مين أسماء اللي كانت سمية بذات النطاقين لأنها كانت بتساعد الرسول في هجرته هو وابوها أبو بكر الصديق ست وتد زي ما فيقولوا. طلع منها عبد الله بن الزبير، وعلى فكرة سيد أسماء طلقت من سيدنا الزبير، لأنهما لم يتفقا، وهما اثنين من الصحابة، ولكن بالرغم من كده طلع مثال عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بيلعبوا الأولاد كلهم. عبد الله بن الزبير مع عبد الله بن مسعوده مع عبد الله عرفش مين مع عبد الله ابن عمر الشباب الصغير كله وعبد الله بن عباس عادين يلعبوا طبعا عبد الله بن مسعود ده كبير لا مش ما كانش معاهم في عز الظهر كده بيلعبوا بيتنططوا في بطحاء مكة مين داخل عليهم عمر بن الخطاب مترين في متر له ظل قد كده هرب يا جدع ده الناس كانت بتخاف من انها تقابل سيدنا عمر عشان ما تاخدش كلمتين هتكمل الكل هرب الوحيد اللي وقف مين؟ عبد الله بن الزبير قال إيه لك العقل دي؟ انتو هريته ليه؟ شوية كده لا أمين؟ لا سيدنا عمر بيبصله كده طبعا سيدنا عبد الله بن الزبير ما كانش طويل بص كده <تصفيق> وظل طبعا سيدنا عمر مع الشمس مغطي يعني فشاف مين سيدنا عمر؟ سيدنا عمر لهبة لك مترين في متر وكان لحيم يعني لحم كده فعمر بالخطاب بيقول لعبد الله بن الزبير ايه؟ لما لم تجري كما جرى الصبيان وطهر كما هرب انت ليه ما جريتش من زيهم سيدنا عمر عاوز يفهم وعبد الله بن الزبير كده فكر الولد الصغنن اللي هو في كي جي في جي فقال لعمر لم اصنع خطأ حتى اهرب منك ويني لا اخاف انا مش بخاف منك هل يشوف أنا خفف أخف أولا أنا ما عملتش حال غلط عشان أخذ منك سليلا أنا مش خايف منك أخذ منك ليه وأنا عامل إيه من هذه الوقفة وقفة الثقة بتاعت سيدنا عبدالله بن الزبير تولدت وقفة الثقة أمام الحجاج بن يوسف الثقة فيه مع قصة السيدة اسماء اللي حرويها يوم السبت إن شاء الله تربويا سيدة اسماء ذات النطاقين في آخر لحظاتي عمر سيدنا عبد الله بن الزبير كيف أن البدايات تدل دائما على النتائج وكيف أن النتائج أن تكون ثمرة في الجنة يا بجد أنا بقول لكم مشوار تربية ده طويل بس لذيذ جميل أنا بقول لك والله أحلى ما في الدنيا ويا رب اللي اتحرم من حتى دي ربنا يكرمه في الجنة عوض أحلى حاجة أنك أنت تكون عيالك في حضنك وبتربيهم وتفخر في يوم من الأيام وتقول ده ابني وتعبت في تربيته ودي بنتي وتعبت في تربية مش أحلى بي الله أسأل أن يعيننا على أماناتنا الله أسأل أن يعيننا على تربيتنا لأولادنا الله أسأل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما عزائي المشاهدين في كل مكان ألقاكم قبل الساعة والنص من الآن الحادية عشر بتوقيت القاهرة يوم السبت القادم مع أخطاء تربوية شائعة مع قلة الثقة كيف نبنيها ومع الثقة كيف ننميها أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم